قَيْمَ الَّلّٰٓٓيُذِّرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِلَّدٌ هُوَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كِثِيرًا فِيهِ أَبَدًا وَيُذِّرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوْلُوَ الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ فَقَاءٍ وَتَرَشَّمَ سَإِذَا طَلَعَتْ تَزَوَّرُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا قَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَّةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِ فَلَا تَجِدَ ل_h وَلِيًّا مُرْشِدًا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة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 فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا, ويلبسون ثيابا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ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 او يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِلَى أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَةً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَخَذَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فإني نسيت, الحوت فاني نسيت الحوت وما انسى ليه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا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 فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا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 قلنا يا ذا القرنين إما ان تعذب وإما ان تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي من دُونِي أَوْلِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا